الف ل م كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من نذير وبشير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 قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى امه معدودة ليقولن ما يحبسهم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 كبير، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو داء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتروا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استقاطتم من دون الله إن كنتم صادقين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 مثل الفريقين كالأغمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين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 قال سآوي إلى جمل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الْأَمْرُ واستوت على الهودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أَهْلِي وَإِنَّ وعدك الحق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحاكمين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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من الْغَيْبِ الغيب نوحيها مَا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجن حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهمٌ منيب يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غير مردود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 ولا تنقصوا المكيال والميزان اني أراكم بخير واني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفود ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أن 119. فما, فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما داء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب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 119. فِيهَا فيها ما دامت السماوات والأرض مَا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مما يعبد هؤلاء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 وتمت كَلِمَةُ ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أَجْمَعِينَ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادة